Mätiä, gräbeä, gräbeä, gräbeä. Allah ish muscibä, ish muscibä, ish muscibä, ish muscibä. Zia, nätiä, gräbeä, gräbeä, gräbeä. Allah ish muscibä, Killa oyni l'Abbas? Aini tussidde ala l'Ras Killa oyni l'Abbas? Abbas ish ydiybash, الشال ويدم عتها وتناشدها على واليها يا ريت عيني زينب يشوف السادي عليه الشال ويدم عتها وتناشدها على واليها يا ريت عيني زينب يشوف السادي عليها أطوها على الرموح راسه تنيش دوما يحاتيها يدير بعين الإخ يا بدمع يجر ويصيد ليها وجرت عين الخضيبة يا الخضيبة, يا الخضيبة الله ايش مصيبة ايش مصيبة إيش مصيبة أي يا, يا غريبة يا غريبة يا غريبة الله إش مصيبة إش مصيبة إش مصيبة أطلب أطلب النسخة من مؤسسة وسام الخزالي للإنتاج والتوزيع الإسلامي. Ai, basi, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, sii, يا امراس ابو فاضل تناشد من حرد دامي الدامي دقيله مسراخ لافك مشيت وحرق ويخيامي مشيت مرا فوق همومي دمي يلم من العطش طامي هدير المنحرك عيني ونوحا ورعليتام وعفد جفتك سلبة يا سلبة يا سلبة الله مصيبة مصيبة مصيبة يا شمصيبة شمصيبة شمصيبة يا يا نبيا يا غريبة يا غريبة الله مصيبة هش مصيبة هش مصيبة عين استصد على الراس وتجي وين العباس عيش تصد على الرأس وتجي وين العباس عباس ش يجيبه ش يجيبه ش يجيبه الله ش مصيبه ش مصيبه ش مصيبه الغريبة فاقدة اخوتها تلوذ بابتي الوالي أقيلهم أنا بيت حجر يريد يشتم نتشتالي جريب الفاقد أخوتها تلوذ بابتي الوالي أقيلهم أنا بيت حجر يريد يشتم نتشتالي صقر يمك دني ليحن لواني عيني الحجر Pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, pahin, مصيبة, مصيبة،, مصيبة،, مصيبة عانف تصد على الراس وكل وين العباس تصد على الراس وين العباس يجيبش يجيبش يجيبش يجيب عباس الهندسة الصوتية والتوزيع ميف الساعدي أداء الردود الحسيني لؤي البغدادي الكلمات للشاعر الحسيني أبو محمد لحمي داوي مش مصيبة مش تصد وكل العباس وكل ويني العباس عباس شيجيبش شيجيبش شيجيب اللهش مصيبة مصيبة من إبداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمنتج.